ويعلّمه الكتاب والحكمة والسورات والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل أنني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيه فيكون طيرا بإذن الله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 حتى منهم الكفر قال من أنصار إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون